من النسيان واحترت كيف أنسى؟ أنسى من النسيان واحترت كيف أنسى؟ الفكرة مني زمان يا اللي تفوت ذكرها يا اللي تفوت ذكرها. من لنا شادوها من يديه قلت اسوي كره بلجاهو في جلدي من لنا شادوها من يديه قلت اسوي كره بلجاهو بالكهوف في الجني الفتة مني زمان يا ريت تفوت ذكرى يا ريت Minat jaduha minyak di, kula tazawik re belgahu fi jildi. Soha fi minat jaduha minyak di, kula tazawik re belgahu fi jildi. Kula بلقه في جلدي لفقت جل مني الزمان يا ريت تفوت ذكرها يا ريت تفوت ذكرها الالف ميه بالخطوه ع التاجي وانت مشي دون حبيب مشيه ومستحيل وشغل الالف ميه بالخطوه ع التاجي وانت مشي دون حبيب مشيه ومستحيل بابن بيجي برجل سدوا واستريب بابن بيجي برجل تسدوا تستريح وين غلبك تسدوا منك تفوهتوا تفوهتوا سد سد سد وين غلبك تسدوا منك تفوهتوا تفوهتوا سد سد سد مني زمان يا تفوهت ذكرى يا ريت تفوت ذكرها انسان من النسيان وحترتك كيف فنسى انسان من النسيان واحترت في بالي بس مني زمان يا ريت تفوت ذكرى يا ريت تفوت ذكرى يا ريت تفوت ذكرى والذكرى تتفوت ذكرى يا ريت تفوت ذكرى